واذا قاموا إ ل ى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس, الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين, ذلك مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا ي م و س ل ع ه النابلسي ه ب ل ا يا أيها ا ل ذ ع ل آ م ن و ا ل ا تتخذ ا ل ك ا ف م ي ن أ و ل ي ا ه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 م و س ل م ن النابلسي للعلوم ا ل أ س ف ل من ا ل م ي ه ل موسوعه النابلسي ذ ي ت و ا ا واعتصموا للعلوم و ا ل ا س ل ه و و أ خ ل ص ا د ي ن ه لله فأولا أ و ل ئ ك م ع النابلسي م م ؤ ل ل ع ل م ؤ م ن الاسلاميه